بِسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ الْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَسَبَبِ و زن What does he كده هو, كدا هو والله ومنه نعم لكم. نعم, لكم. نعم. الله. كده مراحي كده حبيبي كده نظم نفسك وما تقولش ما تزعقش انت بس نظم نفسك <تصفيق> سَهُمْ ذَكَرُوا وَأَنفَسَ ولم يصدوا على ما فعل وهم يأذن. نعم، <تصفيق> نعم، نعم، نعم. ولا موسیقی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hums> <hums> <hums> ها إِنْ سَحْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّى الْقَرْ وَقَرْحٌ Dio no, mio, Europa. Oggi che? Università. E... و بیک عیام مزایل نعم نعم. الله الذين الله ذا إما الله أم أن في <تصفيق> ولقد كنتم من نون. و لا ما محمد إلا الا قد قلب من قبل من وما محمد هم وليتي نجب بعض يا جيتان زمان سبحان الله ما <تصفيق> وَمَا كَانَ مِنَفْرٍ أَتَغُوْتَ إِلَّا بِذِلَّا الله الله, الله الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم خير. لما توقف الله وما كان ان حينتم تغير الماضي وبعدين هنا وبعدين <تصفيق> سمیت آمد فقط اوه Mama. الله يبصوغ شنیدید تلاوت استاد احمد ابو المعاطی بود شاملایات آیات 133 تا 146 سوره آل امران